رحمهم الله تعالى قال صاحب التتمة قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص اختلف علماء التفسير في المراد بالبنيان المرصوص فنقل بعضهم عن الفراء أنه المتلاحم بالرصاص لشدة قوته والجمهور أنه المتلاصق المتراص المتساوي والواقع أن المراد بالتشبيه هنا هو وجه الشبه ولا يصح أن يكون هنا شكل البناء لا في تلاحمه بالرصاص وعدم فكاكه ولا تساويه وتراصه لأن ذلك يتنافى وطبيعة الكر والفر في أرض المعركة قال صاحب التتمة والذي يظهر والله تعالى أعلم أن وجه الشبه المراد هنا هو عموم القوة والوحدة قال الزمخشري يجوز أن يريد استواء بنائهم في الثبات حتى يكون في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص انتهى ويدل لهذا الآتي أولا قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم فالمقاعد هنا هي المواقع للجماعات من الجيش وهي التعبئة حسب ظروف المعركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الرمات في غزوة أحد وكما فعل في غزوة بدر ورصهم وسواهم بقضيب في يده أيضا وثانيا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فذكر تعالى من عوامل النصر الثبات عند اللقاء وذكر الله والطاعة والامتثال والحفاظ عليها بعدم التنازع والصبر عند الحملة والمجالدة فتكون حملة رجل واحد وكلها داخلة تحت معنى البنيان المرصوص في قوته وحمايته وثباته وقد عاب الله جل وعلا على اليهود تشتت قلوبهم عند القتال في قوله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وامتدح المؤمنين في قتالهم بوحدتهم كأنهم بنيان مرصوص وقد جاءت السنة بهذا التشبيه للتعاون بين المؤمنين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا فهو يبين المراد من وجه الشبه في البنيان المرصوص هنا وقد أثر عن أبي موسى رضي الله عنه قوله لأصحابه إلزموا الطاعة فإنها حسن المحارب وعن أكثم ابن صيفي أقل الخلاف على أمرائكم قال صاحب التتمة أثابه الله وإن المسلمين اليوم لاحوج ما يكونون إلى الالتزام بهذا التوجيه القرآني الكريم إزاء قضيتهم العامه مع عدوه لا سيما وقد مر العالم الإسلامي بعدة تجارب في تاريخهم الطويل كان لهم منها أوضح العبرة ولهم في هذا المنهج القرآني أكبر موجب لاسترجاع حقوقهم والحفاظ على كيانهم فضلا عن أنه العمل الذي يحبه الله من عباده وبالله جل وعلا التوفيق قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين قول موسى عليه السلام لم تؤذونني لم يبين نوع هذا الإيذاء وقد جاء مثل هذا الإجمال في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وأحال عليه بن كثير في تفسيره وساق حديث البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه فأذاه من آذاه من بني إسرائيل قالوا ما يتستر هذا التستر إلا من عيب في جلده إما برص وإما أدره وإما آفة وأن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل على ثيابه لياخذها وأن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملء من بني إسرائيل فرأوه عريان أحسن ما خلق الله عز وجل وبرأه مما يقولون إلى آخر القصة ونقله غيره من المفسرين عندها وعلى هذا يكون إيذاؤهم إياه إيذاء شخصيا بالدعاء العيب فيه خلقة وهذا وإن صح في آية الأحزاب لقوله تعالى فبرأه الله مما قالوا فإنه لا يصح في آية الصف هذه لأن قوله جل وعلا عن موسى وقد تعلمون أني رسول الله إليكم مما يشير إلى أن الإيذاء في جانب الرسالة لا في جانبه الشخصي ويرشح لهذا قول الله تعالى بعده مباشرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي فلما زاغوا بما اذوا به موسى فيكون إيذاء قومه له هنا إيذاء زيغ وضلال وقد اذوه كثيرا في ذلك وقد جمع إيذاء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع إيذاء قوم موسى لموسى في قول الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهره فأخذتهم الصائقة بظلمهم الآية ومن مجموع هذا يتبين أن الإيذاء المنصوص عليه هنا هو في خصوص الرسالة ولا مانع من أنهم آذوه بأنواع من الإذاء في شخصه وفيما جاء به فبرأه الله مما قالوا في آية الأحزاب وعاقبهم على إذائه فيما أرسل به إليهم بزيغ قلوبهم كما في هذه الآية والعلم عند الله تعالى قال صاحب التتمة وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم تقدم كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه على هذا المعنى في سورة الروم عند الكلام على قول الله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله الآية وقال إن الكفر والتكذيب قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه وساق هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وأحال على سورة بني إسرائيل على قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وعلى سورة الأعراف على قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ومما يشهد لهذا المعنى العام بقياس العكس قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وأمثالها ومما يلفت النظر هنا اسناد الزيغ للقلوب في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والهداية أيضا أسندت إلى القلب في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ولذا حرص المؤمنون على هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فتضمن المعنيين والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته